أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد دُونَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِنَا قَدْ تَيْتُمْ مَعَ لَائِقِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ Fəimat evkütlen, qalıptım, الله شعيئا وسيجذ الله الشاكرين وما كان أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وكأن أي وكائن من نبي إن قتل معه ربيون كثير for me. والله يحب الصابرين وثبت ان fa Yeah. بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَبِالْمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ لَنُضِلَّنَّهُمْ وَلَيُصْبِحُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قُلْ مَنْ تمث والظالمين، ولا قد صد أنكم الله وعدوا نغوم بان ذي حد فاذا وتنازعتم في الامر وان تنازعتم في الامر وصيتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم من صافكم؟ ثم صرفكم عنهم يبتليكم ولا قد عفا.